انتشر خبر وفاته الى اسواق المدينة وباكوا الناس وكان عمر عمر بن الخطاب في بيته ولم يعلم ذهبوا اليه ليخبروه فلما اخبروه للمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صدق ايمانه لا يستطيع ان يسمع كلمة مات محمد لا يريد ان يسمع هذا لمحبته لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفس عمر بيده من قال إن محمداً مات ما بربت عنقه بسيف هذا فأخذ سيفه وظهر إلى الشارع والناس كلهم سكتوا والذي يبكي سكت والذي يريد أن يتكلم سكت كلهم خوفا منه بطش عمر لأنه إذا قال شائر صدق وفعل فعلاً وكان خليفة رسولنا صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا كان في بيته ولم يعلم أرسلوا إليه فكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان أوسع صدرا من عمر بن خطاب رضي الله عنه وحليما وصبورا على شدائد الأمور وأمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه كان شديدا جبارا كان يأخذ له فورا بيده وكان أبي بكر الصديق حليما صبورا فخرج وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجه وقبل بين عينيه فقال تبت يا رسول الله حيا وطبت ميتا ثم قال لبلال رضي الله عنه اجمع لي الناس في المسجد بلال رضي الله عنه آذر في الناس فقال اجتمعوا إلى أبي بكر اجتمعوا في المسجد فساعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على المدرّج، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. أما بعد أي الناس، فإن كان منكم من يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد دخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عخبيه فلن يضر الله شيئا وسيجذي الله الشاكرين وعمر بن الخطاب جالس مع الناس تحت المنبر فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو الذي نفسي بيده إني قد قرأت هذه الآية مرارا وتكرارا ولكنني بها كأنها نزلت الآن في هذه اللحظة لتأثيرها في نفسية عمر في تلك اللحظة والرسول صلى الله عليه وسلم ميت مزياد فاحطط عليه سترة والناس بحاجة إلى أن يغسلوه ويقفنوه ويصلي عليه والناس شاكدون من بطشيب عمر وهذا من تأثير كلام الله تبارك وتعالى لا تنقضي عجائبه وأنا قلت لكم منذ 65 سنة حتى الآن تظهر لي أحيانا كلمة أخف عندها وأتفكر في معنى لأن هذا معناها لا تنقضي وعجائبها لا تنقضي ثم قال صلى الله عليه وسلم هو الحق هو ليس بالهزل، هو الحق القرآن ليس بالهزل، فعلا لأنه كلام رب العالمين لا كلام فلان ولا كلام فلات، لا كلام الحكماء، ولا كلام الشعراء، ولا كلام الخطباء، ولا كلام البلغاء، ولا كلام الفشاعاء، كلام رب العالمين. إذا هو الحق، ليس بالهزل. من قال به صدق؟ من قال به وحكم به؟ فحكم فقال إن هذا حلال، نعم هذا حلال. ليش؟ لأنه أخذ من القرآن. وإذا حكم على هذا فقال هذا حرام، نعم حرام. ولماذا؟ أخذ حكمه من القرآن. ومن حكم به عدل ومن خصم به فلج ومن خصم خصمه عند القاضي بآية من القرآن فلج خصم أي غلب عليه وصار خصمه المغلوب ليه؟ لأنه هذا استدل بالقرآن ومن خصم به أقصد ومن حلف به وأخصم به أقصد فهذا خصم صدق لأنه كلام رب العالمين في صفات الله ومن عمل به أجر ومن عمل به نفذ أحكامه ووقف عندما علومه أجر فعلا أجرا لا يعرف مداها ومقدارها وكيفيتها إلا الله تبارك وتعالى إذا كان حرف واحد من قرأ منها فله أجر والأجر بعشر أمسانها حسنا كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنا والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذه ثلاث حروف إذا كان ثلاثين حسنة فكيف إذا ختم القرآن وهو عالم ومتدبر ومتأمل وعامل بما علم فكمله من أجل ومن تمسك به هدي إلى صراط المستقيم ومن تمسك به يؤدي إلى سرات المستحيل. لا يقول قال فلان، وقال فلان، قال سيدنا فلان، قال شيخنا فلان، قال عمي إمامنا فلان، قال عليونا فلان. لا لا لا لا. يقول قال الله تعالى. قال الله تعالى. إذا قال قال الله تعالى خلاص. يؤدي إلى سرات المستحيل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتا فقال له يا عبد الله يا عبد الله بن عبد رضي الله عنه ماذا تقول في مسألة كذا وكذا سأل مسألة وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمعه وأجابه عبد الله بن عبد بما سمعه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلما قرأ الحديث أجابه بهذا ولم يختلف السائل فقال ولكن فلان وفلان سمى اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان وفلان يقولاني غير كلامك هذا. غضب عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: والذي نفسي بيده ليوشك أن يمتنزل عليكم حجارة من السماء. حجارة من السماء بدل المطر، بدل الغيث، بدل الرحمة تنزل حجارة عذاب. ليوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال فلان وقال فلان ما قيمة قول فلان وقول فلان عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان كذلك في عصر السحابة حتى الذي قال فلان وقال فلا هما يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم او لن غير القول الذي قاله عبد الله بن عباس ولكن ما بالكم بعد فترة مضت من الزمن مئة سنة مئتين سنة خمس مئة سنة ألف سنة كثرة الافتاء وكثرت الكتب وكثرت المسائل وقالوا الفلان في بلد الفلان أفتى هذا كذا وف وفلان في بلد الفلان أفتى في المسألة هذا كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا كثرة الفتوى وكثرت المسائل وكثرت العلماء فإذا حدث ذلك ماذا ينبغي لأمة محمد أن يفعله؟ عليهم أن يعودوا الى القرآن الكريم عليهم أن يعودوا الى القرآن الكريم لأنه ايه ومن تمسك به كذstruات المستقيم. ومن تمسك به واكتفى به كذلك؟ المستقيم. ومن طلب الهدى من غيره أضله الله ومن طلب الهدى من غيره من غير القرآن أضلك الله لأن الله تبارك وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه هو الهادي إلى الصلاة المستقيم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أقوى خلاص. الذي لعجاج فيه قويم مقوم مستقيم لعجاج فيه ولا ترق ولا أحزاب ولا صوفية ولا يحزنون مر وأما من طلب الهدى ومن طلب العلم ومن طلب الطريق الصحيح من غير القرآن قال سيدنا فلان كذا قال سيدنا علان كذا أضل الله وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه في زمان عمر قبل 1400 سنة قال رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. فإن طلبنا الهدى من غيره أضلنا الله أو قال فإن طلبنا العز من غيره أي من غير الإسلام أضلنا الله والإسلام حقبه وكتابه وقانونه ودستوره وشريعته هو القرآن إن هذا القرآن يهدي لنتهي أقوى ومن حكم بغيره قصمه الله اي اهلكه الله هو الذكر الحكيم هو الذكر الحكيم الذي ينبغي على جميع عمة محمد صلى الله عليه وسلم ان يشتغل به صباح مساء وليل نهار هو الذكر القرآن الكريم هو الذكر ليس معنى الذكر كما انتشر الان بين الامة الاسلامية يكونوا يجتمعون ويسكون بعضهم يدي بعض ثم يرقصون يتمايلون يمينا وشمالا وهذا يسمونه الذكر. لا هذا ليس ذكرا هذا جنون هذا جنون وهذا خارج عن تعاليم القرآن وعن حكم القرآن يسمو يسمون هذا ذكر ويسمون هذا حلقات الذكر السوفية هذا جنون مجانين شافانا ما هو إياه جميعا هو الذكر الحكيم الله تبارك وتعالى ذكر القرآن الذكر قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر وقال تعالى صادر والقرآن الذكر الذكر هو القرآن قراءة القرآن هو الذكر ليس المراد بالذكر هو يتمين ويرقص هذا ذكر الله هذا جناب الذكر هو قراءة القرآن وقال تعالى في سنة زخرة فاستمسك بالذي أوحي إليه إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون عنه يوم القيامة والنور المبين النور المبين الذي يضيء في ظلام الليل إذا خرج أحدنا إذا كان هناك نور القمر فاستطعنا بلوره ومشينا عرفنا طريقنا فإذا لم يكن نور القمر فنور بعض الكواكب النجيرة مثل الزمرد والعطارد والبريق وغيرها وهكذا نستفيد بهذا النور فكيف بالقرآن الكريم هو النور المبين الذي يهدي إليه والصراط المستقيم الذي لا جاج فيه ولا ترق كما قالت تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل المختلفة متنوعة بأي نوع من الأسماء بأي اسم من الأسماء وبأي نوع من الأنواع لا تتبعوها لا تتبعوها اتبعوا هذا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك الصاف به لعلكم تتقون في أواحل سورة الأنعام وحبل الله المتين الذي فرق الحبل مثلا الحبل حي الطويل ألف متر ألفين متر لكن ماسك الذي من طرفه إذا مسك من طرفه هذا ثم لم يفلت. وصل إلى النهاية الله الأخفى الحميدة إلى الخير وإلى الجنة لأنه هذا هو السبيل الذي يصله إليه وهذا هو الحبل الذي يصله إليه وحبل الله المتين والشفاء النافع الشفاء على نوعين شفاء للأمراض الجسمية وشفاء للأمراض القلبية الشفاء الجسمية كما قال خليل الله إبراهيم عليه السلام حينما كان يتحدث إلى قومه وإلى أبيه وإذا مرض فهو يشفى أي الله تبارك وتعالى هو الجافي هو الذي يشفى وأما شفاؤه من الأمراض القلبية كما قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن أي لكل الناس لا بل قال للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حصار واحد من اليهود واحد من النصارى إذا قرانا عليه هذا القرآن هذه الآية ولا أفلنا عليه معناه نغلقنا وضعنا الشيء في غير موضعه المناسب له لأن هذا يهدي هداية القلبية شفاء لما في القلوب شفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هدايا لقلوبهم وشفاء لأمراض القلوب ولا يزيد الظالمين المعاندين الكافرين المشركين إلا زيادة في خسارة ومبار وهلال وعناد نسأل الله السلامة ونسأل الله العالمين عسمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتم لا يعوج فيقوم الآية من آيات الله يعوج من تلقاء نفسه الفتحة تزر كسرة والكثرة تزر ضمة والكلمة هذا تروحناك والكلمة تجهناك لا أبدا إلى يوم القيامة طازجة طرية فأنها نزلت الآن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرجل وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إني منزل عليك تورات حديثة. الله تبارك وتعالى قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إني منزل عليك تورات حديثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف التورات وهو الذي نزل على موسى عليه السلام، فلذلك قال تورات حديثة، لأن غير الذي نزل على موسى. ثم بعد ذلك سماه القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عده ليكون لعالمين نذيرا. تفتح بها أعينا عمياء إني منزل عليك توراة حديثة تفتح به أعينا عمياء ليس المراد بذلك أعينا عمياء الذي واحد يكون كثيف أعمى فعلا إذا قرأ عليه القرآن فتح لا ليس هذا المعنى إنما معناه تستفتح به أعينا عمياء الكفار والمشركين والمعاندين تقرأ عليهم لعل وعسى أن تلين قلوبهم وتمي ويميل إلى جانب الإسلام ويسلم كما سبق لنا في أول درس قول وليد بن المغيرة قال إن هذا الذي يقوله محمد ليس هو بشعر الشعراء ولا بسحر السعراء ولا بكهنة الكهان أبدا وإن هذا لفعلا إنه من كلام الله هذا هو معناه معنى هو تفتح وآذانا صماء أذان الذي لا تسمع كلام الحق ربما دخلت فيها كيمة من هذا وتفتحت وفهمت وسمعت وأذعنت بكلام الله ثمرة وذارة وقلوب غلفاء القلوب الغلفاء الذي صدى على عليه الران كما قالت على كلا بل ران على قلوبهم أي على عليه الصدى وعشاوة وأوساه ربما تزيل عليه هذا عن هذا الران وهذا الوسخ ويلئتلين القلوب تعي كلام رب العالمين وقلوب الغرفاء فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب ينابيع العلم أي مجاري العلم مجاري العلم ينابيع كما يسمون أهل البساتين أهل الزرعات هذا ينابيع الماء هذا يبوع الماء يجري من هنا وهذا يبوع الماء يجري من هنا وفي القرآن الكريم ينابيع في بإيه؟ للعلم كل آية فيها علم وكل صورة فيها علم وكل كلمة فيها علم وفيه وفهم الحكمة الحكمة تفهم من عينه من كلام الله تبارك وتعالى وربيع القلوب القلوب ترتبع كلما زاد الإنسان من شروط القرآن الكريم كلما زاده شراح صدره واسعة علمه واسعة آفاقه ومما رواه الحاكم في المستدرك وصححه والإمام الباهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن ما أدبته الله إن هذا القرآن ما أدبت الله فأقبلوا مما أدبته الله فأقبل مما ما استطعتم إن هذا القرآن ما أدبته الله يعني هذا السفرة سفرة الطعام المائدة مقدبة الله في هذه السفرة ماذا يوجد هل يوجد فيه الإداء والرز واللحم والزلطة وهذا فيها العلم والنور والحكمة فأقبلوا فأقبلوا من معدبته ما استطعتم يعني خذوا من هذه المأدبة خذوا من هذه السفرة السفرة ربانية السفرة الالهية خذوا منه ما استطعتم من ايه من العلم والحكمة والمعرفة إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء المبين والشفاء النافع حسمة لمن تمسك به ونجاة لمن رتله لا يزيغ فيستعتف ولا يعوج فيقوم ولا يخرج عن كثرة الرد فتلوهوا فإن الله تعالى يأجلكم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لا مين حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذه أحرف ثلاثة وفيها إذا كان ثلاثة حسنات وكل حسنة بعشر أمثالها فتصبح ثلاثين حسنة فإذا كان هذا في ثلاثة أحرف فكيف من قرأ القرآن أو جزء منه أو صورة منه أو صبحة منه أو نصف جزء أو ربع جزء أو ما تيسر بتعمل وتدفر وإيمان وحضور القلب وخشوع الجوارح وضمير حي يخذ يفهم ما المراد من كلام الله تبارك وتعالى هذا هل هو مجرد الحكاية؟ هل هو مجرد القصة؟ أو هو مجرد القرآن يقرؤونه للتبرك ثم بعد الانتهاء يهدونه إلى العمواج اللهم إني أهديت سواب ما قرأته ونور ما أترأته إلى روح فلان وإلى روح فلان وإلى روح فلان هل القرآن نزل لهذا؟ لا ما أنزل الله تبارك وتعالى خلق القرآن لهذا إنما أنزله للعمل لتمشي على نوره وعلى هديه وإنه موسلة إلى الصلاة المستحيل هذا هو القرآن الكريم هذا هو كتاب الله الذي أنزله الله ليكون للعالمين نذيرا وقد فتح الله به أعينا عنيان وآذانا صمى وقلوبا غلفاء وهو قبس من نور الله العظيم استضاء به من شرح الله له صدره وفتح له بصره وقلبه وظل عنه ناس أغمضوا دون نوره عيونهم وأقفلوا دون هدايتي أبواب قلوبهم فظلوا السبيل وتاهوا في بداية الغواية والجهالة والعماية فهمه السلف الصالح رحمهم الله فكانوا به خير أمة الأخرجة للناس وجاهله الخلف الطالح فصار من بعده أذل أمة عاشت بين الناس هذا هو القرآن الكريم يجب علينا أيها, أيها الإخوة المؤمنة بالله الموحدة في عبادة الله تبارك وتعالى أن نقرأ هذا القرآن بإخلاص وبإيمان وبحضور القلب وبخشوع الجوارح وأن يكون أفكارنا متفتحة وقلوبنا متبصرة ومشتاقة إلى زيادة من نوره وعلمه وإذايته فإن شاء الله تعالى سوف يأتي بعد ذلك شيئا فشيئا فإلى هنا نكتفي هذه الليلة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم لما يستمع القول فيتبع أحسنه ويجعلني وإياكم من عباد المؤمنين الموحدين الصادقين المتقين